يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول الا لا تبطل اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يقبل الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلون والله معكم ولن يتركموا أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكمون دوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحتقكم تلقوا ويخرج اضغانكم ها تدعَنِتُم فقُوفِي سَبيد اللِ فَمِنكُم مَ ي بِخَل وَمَ يَ بِخَلْفَإِ ماَا يَرخَ عنن لَبسِ وَغع الغَن وَأَتُم الفُقَر وَإِن تَتَوَللَ يَسْتَبد قَوْمًا غَييرَكُم تُم م لا يَك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 ربيم وهو ينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزادوا ليزادوا ايمانا مع انماهم وللله جنود السماوات ولا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, فيها ۚ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عظيما وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ رِجْزًا نِزَالًا بِاللَّهِ رَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَأَتِمُّ نَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وتسبحه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوثى بما عاد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما يَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ يُرَادَ بِكُم ضَرٌّ وَلَا رَادٌّ بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك وسجين ذلك في قلوبكم وظننتم ظنا استو وَكُنْتُمْ قَوْمًا ضَالِّينَ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّنَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّكِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْضِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطرقتموا إلى مغانم لتأخذوا هذا هنا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله مِن من فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من العراب ستدعون إلى قوم يريب بأث شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يوتكم الله أجرا حسنا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 ومن يتولى معذبه عذابا ليما